بوك تو سجم ناسك سبعة في دوم في البيت في البيت تويناش دو دوم هنا بيتنا هنا بيتنا Гора فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Доле تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. За домам е заграда. توجد حديقه خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. przed لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع امام المنزل. vedla domu sąstromy. توجد اشجار المنزل. توجد اشجار بجوار المنزل. توي <تصفيق> هنا شقتي هنا <تصفيق> شقتي هنا المطبخ والحمام هنا المطبخ والحمام تاميه <تصفيق> هناك غرفة المعيشه وغرفه النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم входowe dvere su باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق але окна su لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحه تنسيه حرعцо اليوم الجو حار نذهب الان الى غرفه المعيشه, إلى غرفة المعيشة. هناك يوجد صوفا وكنبه هناك يوجد صوفا وكنبه بساتس تفضل, تفضل واجلس تفضل واجلس هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري tam je môj stereoprehrávač. Hunak jihāzī astīrīo. Hunak jihāzī al-stīrīo. Televízor je celkom nový. Al-tilfīzyūn jadīd tamāman. Al-tilfīzyūn